بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنزه عن الأشفاء في الأسماء والأوصاف الحمد لله الحمد لله المنزه عن الأشفاء في الأسماء والأوصاف خضعت عزته الأكوان وأقرت عن إعتراف سبحانه سبحانه سبحانه جل جلاله إن قادت له القلوب وهي في انقيادها تقاف سبحانه أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف سبحانه جل جلاله أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف ومنه قوت البذور يربي الضعاف كشف للمتقين اليقين فشهدوا سبحانه كشف للمتقين اليقين فشهدوا وأقامهم في الليل فسهروا وتهجدوا وأراهم عيب الدنيا فرفضوا وزهدوا وقالوا نحن أضيار سبحانه جل جلاله قضى على المخالفين بالبعاد فأفاتهم التوفيق والإسعاد فكلهم هام في الضلال وما عاد واذكر أخا عادٍ إذ أندر قومه بالأحقاب أحمده جل جلاله على ستر الخطايا والاقتراب وعلى رسوله محمد الذي أنزلت عليه سورة قاب وعلى صاحبه أبي بكر الذي امين ببيعته الخلاف وعلى عمر صاحب الحدر والانصاف وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النظاف وعلى علي بن ابي طالب محبوب اهل السنة الضرار اما بعد فاحبتي في الله ايها النائم وهو منتبه المتحير في امر لا يشتبه يا من قد صاحبه الموت في سلب صاحبه يا إخوان الغفلة تيقظوا يا أقران البطالة تحفظوا يا أهل المخالفة أقبلوا يا معرضين عنا أقبلوا يا مبارسين الله بالذنوب لا تفعلوا إنكم في الدنيا في أيام معدودة بأنفاس محدودة انظروا رحمكم الله لما عاد فهم هود استكبروا وقالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله به بهواء بلا تأمن أن يأخذك الله على الزلل لا تأمن لا تأمن أن يعاقبك يعاجلك الله بالعقوبة أسفا لغافل أسفا لغافل لا يفيق بالتعليض حتى يرى التصريح ولا تبين له جلية الحال الا حين يسكن الضريح كأنك وقد ذكرك الموت فأفقت انتبه لنفسك اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب وفي سبيل التنبيه اخوتاه لابد ابتداء من حصول اليقين واليقين كما واصفه الصحابي الجليل حنظله قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين هذه هي القضية انك اذا ذكرت لك الجنة او النار فالمفروض كأنك رأي عين كأنك تنظر كأنك تنظر فاذا ذكرناه اول سبيل لاصلاح القلوب اللهم اصلح قلوبنا اصلاحوا القلوب ان تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم انفتاح وادي العين شرت شرت لحصول صلاح القلب شرت ان تنفتح في قلبك عين ترى بها الاخرة او بمعنى اخر كما يقول ابن القيم ان يولد قلبك ولادة اخرى فيخرج بارزا من هواك وصبعك ونفسك الامارة يخرج بارزا ليعيش قلبك في الاخرة. اخوتا اننا بحاجة الى ان نعيش الاخرة والله. اللهم ارزقنا اليقين في قلوبنا يا رب. اذا حصل هذا اليقين عشت الاخرة في هذه الدنيا. اذا حصل لك اليقين عشت الاخرة في هذه الدنيا معيشة حقيقية واقعية بعض السلف قل عليه قول الله جل وعلا لا سبعة ابواب ما هي? جهنم اللهم انا نعوذ بك من جهنم ومن عذاب جهنم قيل عليه لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصوب فاغشى عليه عليه فلما افاق انتفض قيل ما لك كأن كل عضو من اعضائي على باب من ابوابها. هكذا فرقت اعضاء. اذا اردنا حياة القلوب بد ان يقوم بقلوبنا شاهد من سواهد الاخرة. عن انس ابن مالك قال يؤتى بابن ادم يوم القيامة يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان تخيل وأنت تقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإذا تقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع كل خلائق إن بلان بن بلان سعيد سعادة لا يسقى بعدها أبدا واذا غف ميزانه نادى الملك سقي فلان ابن فلان سقاء لا سعادة بعده ابدا. انني اريدك ان تعيش هذا الموقف ان تقف الان ان تتصور تتخيل انك قائم بين كفتي الميزان والملك يداه على كتفين وقلبه وجل محزون خائف مكروف وعينك تنتقل الى تلك الكفة مرة و الى الاخرى مرة كفتان عظيمتان لهما بينهما لسان. اذا تخيلت هذا الميزان وصار يراوض بصرك دائما انك كلما فعلت حسنة شعرت في قلبك. نكفة الحسنات قد تقل. انت وقعت في سيئة. شعرت ان كفة الحسنات قد خفت فيخف جبينك ويخف قلبك وتخف روحك سريعا الى ان تطلب رضا الله والجنة للتوبة. تصور بينما انت واقف بين يدي الله عز وجل مع الخلائق الذين لا يحلم عددهم الا الله. تصور اذا نودي باسم من بين الخلائق جميعا اين فلان ابن فلان? اين فلان ابن فلان? وقد تتشابه الاسماء ينادي الملك المسؤول عن اليدليسيان بك اين محمد مئة الف محمد حسين. ولكن اذا اردت انت فلن يقع في قلب واحد منهم الا في قلبك انت. فتصير فزعا مرعوبا تقول ها انا قم لا يقوم غيرك لما لزم قلبك من العلم من انك المطلوب فقمت وانت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلان وجميع جوارحك وقلبك من شدة الخوف والزهول باشد الخفقان وقد ارتفع قلبك الى الحنجرة اذ القلوب لدى الحناثر كاظمين. وتصور خوفك وتلك وضعفك وانهيار احصابك وقواك اخبر شعل الله متغيرا لولوك. مرعوبا مزعورا مرتكضا مزعجا قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما اصابك ورأيت من الشدائد والكروب والمحن ما الله به عليم وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن حذاب الله شديد فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا تصور وخوفك وانت تقف بين يدي الله بين يدي بديع السماوات والارض الذي الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مصويات بيمينه تصور قلبك خائف مزعور وجل مملوء من الرعب طرفك خاشع تنظر من طرف خطيس جوارحك مرتعدة بيدك صحيفة فيها الدقيق والجليل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها قرأتها بلسان كليل وقلب منكسر داخلك من الخجل والجبن والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا ولم تزل إليه مسيعا لم يزل عليك ساترا ولم تزل لعقوبته متعرضا بأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك? اذا رأىك وقد نظرت الى الحرام فقال ربك عبدي لماذا جعلتني اهون الناظرين اليك? حين رأىك وانت تكذب وتامعك يقول عبدي لما استخففت بنظري اليك? حين رأيك وانت تأسرك عابدي! لما لم تخشى صوتي وهيبتي? عابدي! لما احتقرت نظري اليك? عابدي! ألم ارزقك? واخلقك? واسودك? واجعلك ترأس وتربع بل عصيتني? اجل تصور بأي قدم تكف غدا بين يدي تصور بأي طرف تنظر إليه تصور بأي قلب تحتمل عتابه وهو الذي ما يزال متحببا إليك بالجميل ولا تزال متغضا إليه بالمعاصي تصور بأي وجه تلقاه وهو يوبخك ويقررك ويكرر المسألة عليك. تصور نفسك بصغر جسمك يا حقيش يا زليل يا غلبان يا حريان يا ضعيف يا من لا تساوي ذرة بالسماوات والأرض. تصور نفسك بجسمك النحيل بين يدي من? من? بين يدي من? المالك بين يدي الملك جل جلاله الجلال, الجلال والإكرام بين يدي الملك بين يدي العظيم بين يدي الجبار بين يدي الخهاب بين يدي المنتقن بين يدي المتكبس وأنت بهذا الصغر زر تخيل وقوفك بين يدي الكبيس شديد المحال الذين من دابة الى واخذ بناصيتها. تخيل تصور وانت بين يدي من قلوب كل العباد بين اصبعين من اصابعين. تصور نفسك وانت هذا الذليل الحقير بين يدي الملك الكبير وان منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نصور نفسك بهذه الهيئة والاهوال محفقة بك من جوانبك من خلبك من امامك من ورائك كل كبيرة قد نشيتها قد اثبتها عليك الملك كل بليه وفعلتها ذكرتها كل سريرة اسررتها اظهرها الله كل شر كتمته ظهر وبدا وكم من عمل كنت تظن انه خلص لك وسلم فاذا لقيت الله وجدته قد شحظ ضل يا ما كنت تؤمل فيه صليت بكيت حضرت الدرس سمعت القران صدقت تعلم علم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذكر فقط ممن تسعر بهم النار في الاول رجل اتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها فقال ما فنحلت فيه قال ما تركت من وجه تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت. قال انما انفقت لي قال جواب وقد قيل فلا اجر لك عندي اسحبوه الى النار. سلم يا رب سلم وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا كانوا يظنون انهم كسبوا فوجدوا المكسب سيئات تصور تصور ساعتها حسرة قلبك وتأسفك على ما فردت في جنب الله ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفله اللهم نبهنا من غفلتنا تصور وقربك بين يدي الله وهو يكرر على مسامعك محاصيك عابدي سنيت. لما? عبدي سبقت لما? عبدي كذبت لما? عبدي نسيتني لما? عبدي لم تصلي لما? عبدي ظلمت لما? كرر الملك على مسامعك ذكر البلايا والخزايا ونشرت مخبآتك التي طالما اخفيتها وتظهرتها عن المخلوقين. خسترتها عن مخلوق لا يملك لك ظرا ولا نفعا. ظهرت قلة هيبتك لله. ظهرت قلة حيائك من الله. ظهر مبارزتك لله. فما ظنك بسؤال من قد امتلأ سمحك من حظمته وجلاله وكبريائه كيف وقد امتلأ سمحك بكلامه كيف بكاذ وخفت بين يدي الله فقال ابدي وانت تحلق لحيتك الم تكن تعلم اني ارى ابدي وانت تدخن السجارة ألم تكن تعلم أن مالي الذي اشتريته بها اشتريتها به لتعصيني كيف بك إذا ذكرك ركوبك معاصيه وكلة اهتمامك بنهيه وأمره ونظره إليه وكلة اكتراثك في الدنيا بطاعته ماذا تقول إن قال لك ربك عبدي ما أجل الفن؟ مسح يا يتم مني عبدي اما راقب جنجي عبدي لما استخففت بنظري عبدي الم احسنت اليك عبدي الم منعمي علي عبدي ما غرك مني سببك فيما ابتليتك امرك فيما افنيته مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته علمك ماذا عن فيه حديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقفن أحدكم بين يدي ربيه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه هجاب ولا بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي ألم أنحم علي ألم آس كمان فيقول العبد بالا فيقول الله عبدي ألم ترسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يميله فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار ثم ينظر أمام وجهه فلا يرى إلا النار فإذا التفت خلفه وجد النار تحيط به فليتقي أحدكم النار ولو بشفق تم اللهم قنا عذاب النار يقول الله وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان خف هذا الموكب موكب وأن تتخف بين يدي الرب أعظم به موكفا أعظم به من سائب لا تخفى عليه خاطئة أعظم بما بداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد على ما فردت في طاعة الله وعلى ركوبك محصيته وعلى أوقات ضاعت في الملاهي والمنكرات قال الله تعالى ولو ترى ولو ترى هل لك الآن أن ترى؟ بعين اليقين ترى ولا لا ترى؟ أنت الآن تسمع فهن اخوة لكي ترى الآن تريد ان ترى تب والله يجعلك كفار يقول ربي اولم يهدي للذين يرسون الارض من بعد اهلها ان لو نشاءوا اصبناهم بذنوبهم وناس وباءها على قلوبهم فهم لا يسمعون بعض الناس الآن يسمع ولا يسمع صح? يسمع ولا يتحرك قلبه. لماذا? يسمع ولا يسمع? لان الله طبع على قلبه بالزنوب. يا علام الغيوب امحوا عن قلوبنا اثر الزنوب. اولم يهدي للذين يرسون الارض من بعد اهلها ان لو نشاءوا اصبناهم بزنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون? بعض الجالسين معنا الان يسمح بأذنه ولكن هذا السمع لا يصل الى قلبه اللهم حرك قلوبنا طهر قلوبنا اصلح قلوبنا كيف يصل الكلام الى القلب الله يقول ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم واقلرا وان يروا كل اية لا يؤمنون لحظة طب طبت خايف ليه? خايف لانك بتقول طبت وترجع تاني بعد ما تخرج من الجامعة ترجع للزنوب تاني برضو طب ما تخافش طب يمكن ربنا يخبالك فيرفعك فيتوب عليك فلا تعود للزنوب اتسيء الظن بالله? احزن الظن طب. طب طب طب لا دخل تخشى ان تتوب انت عارف انك ترقع توب لعل الله يتوب عليك في هذا الجمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمع التوابين جمع المتطهرين جمع المكرمين منك يا رب لا تفض جمعنا هذا الا بذنب مغفوط يا رب لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا سوبة ترضين توب وأحسن الظن بربك يا رب تبنا إليك فاقبلنا يا من تقبل التوبة عن حباده اقبل توبتنا وامحو خطيئتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا تب تب عسى أن يقبلك رب ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم يا رب نجينا من جهنم وعذاب جهنم ولو ترى إِذْ أُرِيتُ قَوْمَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ أَيَحِلُّ لَهُمُ الْجُنُوحُ قَدْ عَلَا هُمُ وَالْكَرْبُ قَدْ غَشَاهُمْ وَالْحِرْصُ قَدْ وَهَاهُمْ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا قَالُوا قبلها او نحقي ما كنا في اصحاب السعيد فبهن يدي الله يقولون ابصرنا وسمعنا فارجعنا ارجعنا نعمل صالحا انا مفنون خذ اليقين الان تسمع وتبصر تسمع وتبصر قبل ان تسمع قول الله وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتِ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَزِعُوا فَلَا يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كل بيقري عايزي فرد والله يقول يا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكتر السماوات والارض انفذوا انفذوا اجري فازعوا ولكن السك سد فلا فوت واخذوا من مكان قريب كيف تثبت رجلاك بين يدي الملك كيف يخبر لسانك على الكلام عندما يسألك الحي القيوم ويقررك فإذا تبالغ منك الجهز من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك أحد الأمرين إما الغضب وإما الرجل اللهم اجعلنا من أهل الرضا فإما أن يقول الله عابدي انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم خذوه الى الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب يقول لك الملك انا ادخلت كبير جرمك وكثير سيئاتك في عظيم عفوي وتقبلت منك يسير حسناتك ساعة يستطير صر قلبك بهجه و فرحا وسرورا فيشرق وجهك ويستنير ويستضيء اتصور حين يبشرك الله انا رضيت عنك اذهب الى الجنه يستطير قلبك فرحا تهدأ نفسك يطمئن قلبك يتنور وجهك بعد كهابته تصور رضا الله رضا الله رضا الله ما ألذ رضا الله والله تصور رضاه حين يمنحك إياه فيصير قلبك فرحا وسرورا حتى كنت تموت من الفرح فأي سرور أعظم من فرحك برضى الله تصور حين يعفو الله عنك اللهم يعفو عنا تكاد روحك تصير من بدنك فرحا لما سمعت كلمة برضى من الله ثم تخرج في وجه غير الوجه الذي ذهبت به تخرج مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحس كتابك بيمينك شخصت أبصار الطلائق إليك غبطة وتأسفا على أن ينالوا من الله مثل ما نل فاطرت هاون هاون هاوا مقرأوا كتابية اني ظلنت اني ملاق حسابية فسنادي الملائكة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب وتصور مأسك ان لم عنك ربك وايقنت بالهلاك ودلنا بك الى جهنم مسود الوجه كتابك بشمالك تتخص الخلائق بسواد وجهك تنادي بالويل والثبور و70 ملك قد قطحوك قطعا يلادى هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد رده ابدا تصور حين يذهب بك الى جهنم وانت تسير بين الابواق سبعة ابواك بعضها فوق بحث لو باب انذر ما هو عسد واسود واشاج واضخم واكبر واعظم اخواتي قبل ان نصل الى وصف الجنه يا رب ارزقنا الجنه يا رب فللوصول الى الجنه لا بد من عبور الصراع عبدالله ابن رواحة رقد يوما ووضع رأسه في حجر امرأة ثم بكى وانتحب فبكت امرأته لبكائه فقال ما أبكاكي قال البكيت لبكائه ولكن أنت ما الذي أبكاك قال ذكرت قول الله وإن منكم إلا وأريدها كان على ربك حاسما ما قضيه فعلنت انني لا بد من الورود عليها وانا في شك من الصدوم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يا رب غفرك تصور الصراط. تعالوا اخوتان. تعالوا. هيا بنا. تعالوا معين لنعبر الصراط. جسم منصوب على متن جهنم. قدامك انظر هذا هو الجسم. هيا نعبر. هيا. تصور لو انك الان قمت لتعبر. تصور ما يحل بك من وجل وخوف سديد. حين رفعت طرفك تنظر. فنظرت إليه بدقته أدق من الشعر وأحد من السيف سلم يا ربي سلم وفعت بصرك تنظر إلى هذا الصراط الذي ستمر عليه لتصل إلى الجنة الجنة في الجهد الأخرى تنجر فإذا هو تحت مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف وتحته جهنم تطرد تتغيص تخفق بأمواجها من تحته له من منظر ما أفضع يا له من منظر ما أهوالا سمعت وأنت تعبر صوت جهنم لها شهيق سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغريب سمعت شهيقها وتغيوظها وقصف امواجها وجلبت تورانها من ازل رجلك واضطررت على المشي عليه تخيل وانت ترفع رجلك ها ها ارفع رجلك لتضعها على صراك سلم يا نار الله أكبر. لما قيل لك وأنت تنظر إلى الجس إلى الصراط بفضاعته وفضاعته قيل لك وللخلق معك اركبوا الجس اعبروا تصور حالتك تصور خفقان قلبك تصور امتعاش جسمك لما عاينت المزعجات والكروه والشدائب والآوال وعظائم الامور بعد سنين طويلة في الموقف خمسين الف سنة عرب وجوع وحطس وحزاب ثم جئت الى الصراط. لما قيل لك اركض طار عقلك طار عقلك رعبا وخوفا ثم رفعت رسلك وانت تنتفض لتركب الجس فوضحت قدمك على حدتك فازداد خوفك ووجد قلبك وفزعك. ورجفان قلبك ثم تبدت رجلك ورفعت الرجل الاخرى لتضعها وانت مضطرب تموج من شده الخوف العظيم وقد اثقلتك الاوزار وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا سا زنوبك على ظهرك وتركب الجس تضع رجلا وترفع الاخرى فترتفع عينك لتقول سلم فترى الناس وهم يتهافتون من بين يديك ومن خلفك تصور مرورك عليه بضعفك وسقلك واوزارك وقلة حيلتك وانت مندهس مما تحتك وأمامك المتساخطون ممن يئنون ويزلون قد تنكست هاماتهم وارتفعت أقدامهم وآخرون تخطفهم الكلالين وتسمع البكاء والعويل والزويل والأصوات المزعجات المناديات بالويل والثبور فيا له من منظر فضيع سلِّم يا رب سلِّم ومرتقاً ما أصعبه ومجازاً ما أضيقه ومكاناً ما أهوله وموقفاً ما أشقه وكأني بك مملوءاً من الزعر والرعب والقلق متلفتا يمينا وشمالا الى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قدامك في جهنم وانت تخشى ان تسقط الى قعرها سلم يا رب سلم تصور تصور تصور اذا اذا بؤت بالخسرى وزلت رجلك عن الصرى ووسعت في النار صار ثم زلت رجلك الاخرى فنكست هامتك وعنت رجلاك فلم تشعر الا وك اللوب قد دخل في بطنك فاخرج احشاءك فجذبت وارتميت ووقعت تصور سماعك لنداء الجبار للنار هل انت يأتي? وهي تقول هل من مزيد? هل من مزيد? هل من مزيد? ثم اطلعت النار على جوفك فاكلتنا في بصنك وانت تنادي وتستغيث ارحموني فلا ترحم حتى اذا طال فيها مكثك والشد فيها عطشك وايست من الخروج استغث اريسوي ما اش واني يستغيث يغاسوا بما كالمحل يشوي الوجوه. بيس الشراب. اذا كان حره يشوي الوجوه. فما بالك اذا نزل في معدتك ثم تخطى الى امعائك تزوغ المعدة والامعى ويسقى مماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت طرت عيناك اهل الشقاء سيقوا الى النار وقد يحرقوا يصلونها حين حصوا ربهم وخالف الرسل وما صدقوا تقول اخرهم لأولاهم في لجد المهل وقد اغرقوا قد كنتم حذرتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا وجيء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محرقوا وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبق ما بالك بناص نار الدنيا جزء من سبعين جزء منها ما بالك بنار أشك ما تجده من حر نفس من أنفاسها ما بالك بنار نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فأنذرتكم ناراً تلظّاك لا يصنعها إلا الأشقى نار نار كما تحدث كعب بن مالك فقال لو كان في هذا المسجد مئة الف لأحرق نفسه كل من في المسجد نفسه نفسه فقط نفسه فقط يحرق كل من في المسجد النار اخوتاه اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار النار سوداء مظلمة لا يصفأ جمرها ولا يضيء لهبها قال تعالى وزوقوا عذاب الحريق ابي بن كعب ضرب مسل قال ان الله ضرب للنار مسلا فقال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاف ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. يتقلب في خمس ظلم ظلمات بعضها فوق بعض كلامه ظلمة وعامله ظلمة ومسخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره الى الظلمات في النار ظلمة قال الضحاك جهنم سوداء ماءها اسود وسجرها اسود واهلها سود دل على سواد اهلها قول الله كأنما اغسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما سلم يا رب سلم الذين يدخلون هذه الناس محبوسون في سرادق إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِخُهَا قيل السُرَادِخ الذي لا باب له لا باب له لذا يحدثك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس بين أصحابه فسمع وجبه خبطه فقال أتدرون ما هذا قيل لا قال حجر ألقي من على شفير جهنم منذ سبعين سنة لم يدرق قعرها الا الان. فمن يرمى في النار يرمى من فوق. من اعلى. لان جدرانها لا باب لها. انما الابواب بعضها فوق بعض. بعضها فوق بعض. سبعة ابواب. اولها جهنم. باب جهنم. باب لزة. باب الحطمة. باب السعير. باب سكر. باب الجحيم. باب الهاوية. سلم يا رب سلم وجميع هذه الابواب مغلقة قال تعالى انها عليهم مقصدة مقصدة وقال تعالى عليهم نار مقصدة موصدة وصد الباب اي اغلقه انها جهنم نعوذ بالله منها ومن قعرها اذا قدر لك ان تسقط في جهنم واللهم اجرنا من ذا وعافنا من ذلك ونجنا من جهنم وقعرها. اذا قدر الوقوع فالشرف وسكوا ماء حميما فقطع امعاءهم. والطعام ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوء. الطعام من الزقوم. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون. سلم يا رب سلم. زقوم شجرة الزقوم طلعوها كأنه روس الشياطين. تخيل رأس الشيطان. عين ناش. فمنا شعر شوق الزان رأس شطان كل كما قيل قال ربنا كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خزوه فاحسلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زوق ساعتها لعلك تظن انك تستطيع ان ترفض ترفض لا اسمع ربك يقول سبحانه وتعالى هاداني خصماني اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت يعني فصلت على ادهم الماء اللي بي لبس محزة النار ده ومشقر فسياب النار تنتظرك المراه اللي بتلبس محزق ومسجر ومفتح ابشري فسياب النار تنتظرك تفصيل قطعه يعني فصلت على قدهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم امين سلم يا رب سلم يقول العلماء ان الذي يسقى فيعبى ان يشرف يصب الحميم من فوق رأسه. فمن شدة حر الحميم يفتح جوفه في ام رأسه. خرم. فاذا فتح اسمع ربك يقولين يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونه والجنود. ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمع والمقمع المطرقة. المطرقة العظيمة. المطرقة الحديد الكبير المرزبة. ساعة ما يدخلهم في دماغه خرم المطرقة ودف يوم يتسد الخرم ويصب تاني. سلم يا ربي سلم. رحمتك انا رجو. فلا تخير فيك رجاءنا. شرابهم الحميم طعامه اي زقوم او الضريع او زي غصه غصه نعم الغصه اللقمه واقفه في زوره حته زقوم واقفه زي يريد ان يبتلعها يعمل ايه اغيسوني بماء كالمهل يسيروا هذا شرابهم وهذا طعامهم وهذا لباسهم اما فراشهم فقال تعالى لهم من جهنم مهاد سرير جهنمي سرير من ناس ومن فوقهم غواش لحاف من ناس هكذا ثم الحلية ما هي يقول ربنا ازل اغلال في اعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون سلم يا رب سلم يا رب الطبنا ونتجنا من النار يا رب نعم هؤلاء هم ينتقلون من نار الى نار يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون زوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب لهم من العذاب ألوان كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب يطوفون بينها وبين حميم آن نعم عذاب دائم عذاب دائم عذاب دائم في قحر جهنم هناك جبل جبل جبل في جهنم نعم صعود سأرهيقه صعود يصفه لك السلف فانه لم يصح فيه حديث صعود جبل من نار يكلف ان يصعده فاذا وضع يده عليه دابت يده واذا وضع رجله دابت رجله فاذا رفعها عادة يحط ايده تدوب من النار تبقى عظم يا جاء تكسى يحطها تزوب يظل على هذا سبعين خريفا ثم يهفو ويهوي لفنها روى عطية عن ابن عمر في قوله فلاختحم العقبة يقول ابو الله ابن عمر جبل زلزال في جهنم جبل زلزال في جهنم مطلعه سبعة آلاف سنة ومهبطه سبعة آلاف سنة اللهم نجنا من الناي ومن عذاب الناس ويستمر العذاب ألوان يستمر العذاب ألوان ويبقى الإنسان كذلك كلما عذب بنوع من الحذاب أخذه نوع آخر ثم في النهاية ينادى بالخصة والهوان على كل هؤلاء أما إذا قدر الله لك أن تنجو اللهم اجعلنا من الناجين يا رب اللهم اجعلنا من الناجين يا رب اذا قدر لك ان تنجو ان تنجو من النار فان من يمر فان هناك من يمر على الصراط كالبرق وهناك من يمر على الصراط كالريح المرسلة ومن من يمر على البراق كاجاويد الخيل هناك من سيمر على البراق راكب سياره ركب سياره ركب الى اخره راكب خيل ركب بعير ماشي ذي ذعي لكن سيمر فإذا عبر هناك إلى الجهة الأخرى فيا سعدك ونعيمك بنا ندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا عروب الجنة وما أدراك ما الجنة نعيمها نعيم وسعادتها سعادة أقوام كانوا يجتهدون في مراض الله عز وجل كانوا في مراض الله يجتهدون هؤلاء الذين عملوا الصراط وصلوا الى الجهة الاخرى تركاهم على الباب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب محمد في حديث جميل جليل اتواعد انا وانتم عليه فاللهم اجعلنا من اهل الجنة يقول يدخل منهم متى سبعين الفا مع كل الف سبعين الفا ايديهم في ايدي بعضهم يدخلون في ساعة واحدة لا يتخلف رجل عن رجل. كله في ايد واحدة كده جنب بعض جنب بعض والباب ساعي يا ولد نام ما بين ضلفته الباب باب الجنة النار سبع اذواب الجنة تمانية كريم ربك قول الحمد لله كريم ربك الجنة تمانية زيادة واحد ما بين مصاعي نسيرة اربعين عام تنشى اربعين سنة من بين حلق بين حلق الباب من اول الاخر هذا كله سيكون مملوءا سيأتي عليه يوم يكون كظيظا من الزحام. كظيظ من الزحام. هؤلاء اقوام كانوا في مراضي الله يجتهدون. ولأعداء الله بصدق الولاء يجاهدون. وفي جادة الاجتهاد يجدون. وبين الخوف من الله والطمع يترددون فهم عند شقاء العصاح يستعدون وفي جنان الخلد يريدون يطوف عليهم ولدان مخلدون اللهم اجعلنا منهم يا رب وضحت لهم محجة النجاة فساروا لاحت لهم انوار الهدى فالسناروا علفوا دار الكريم فطافوا حولها وداروا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 وسلم عليهم في قصورهم الممالك وإنما وهبناهم جميع ذلك لأنهم كانوا في مراضين يجتهدون يطوف عليهم ولدان مخلدون استنار بالتحقيق طريقهم وتم إسعادهم وتوفيقهم وتحقق بالجد والإسجهاد تحقيقهم وسادوا صادقين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 فتأخر ولا تعرف. يا من كالف بالدنيا فاذا طلبت منه الاخرة تكلم. يا من ابليس قد تمكن منه كل ففيه يتصرف اطلب الشفاء من الله. اطلب الشفاء. اطلب الشفاء من الله فإنك على هلكة قد أشرفت وابكي على ضلالك فالقوم مهتدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب, بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم؟ عندهم قاصرات الترفعين. اخوتا بنا ندخل الجنة بنا ندخل الجنة وما ادراك ما الجنة الجنة جنة الخلد جنة الخلد التي قال الله انت جل في وصفها اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين بات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر الجنة وما ادراك ما الجنة لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الجنة وما ادراك ما الجنة لو ان اقل زف لو ان اقل زف مما في الجنة بدأ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من اهل الجنة يا رب اجعلنا من رجال الجنة يا رب اللهم اجعلنا من رجال الجنة يا رب لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدأ اساوره الاسوينة اللي انت لبسها يا والد في الجنة الاسوينة بس اللي انت لبسها في الجنة لو ظهرت كده لطمس ضوء الشمس بس كده الاسوينة اللي انت لبسها بيدك في, في الجنة فقط ظهرت الشمس تروح كيف احدسكم عن دار الجنة غرسها الجبار بيده غرسها الله بيده لما غرس الله عز وجل جنة عدن بيده قال لها تكلمي تكلمي قالت قد افلح المؤمنون فقال الله طوبى لك ولمن خلقت له والحديث وان كان في سنده كلام فانه يرطى الى مرتبة الحسن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 واذا رأيت سم رأيت نعيما و... وملكا كبيرا. اه لو صبرت عن الدنيا قليلا لصرت مالكا صرت صاحب ملش ولكن يا خيبتك استريت البعر بالتبر يعني تركت التبر الزهب واغزت البعر حين اخذت الدنيا وتركت الاخرة الجنة اخوتاه كيف احدثكم عن دارش اودعها الله الخير كله بحذفين الخير كله في الجنة في الجنة وطهرها من كل عيب وآفة ونقص تعالى احدثك على وجه الاجمال والاختصار وبمنتهى السرعة ان سألتني ان سألتني عن ارضها وتربسها فهي المسك والزعفران وان سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والمرجان والجوهر وان سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب معايا يا شباب دخلتم هناك دلوقتي التراب مسك التراب اللي في الارض اللي بتدسوا بقسمتك يا ولي يا يا من احبك الله يا من فزه بالجنة التراب اللي بتدس عليه بجزمتك ده المسك الحظة اللي مرمي في الارض ملوش قيمة ده اللؤلؤ اللؤلؤ والجواهر الحيطة لبين فضة ولبين زهل تب الملاط المونة اللي في الوسط اللي بدل لسمنت والرمو المسك والازفري. اللي بيلزأ الطوب في الطوبة مسك. ما شاء الله. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الله يا شباب. اللي يعرف الجنة على الحقيقة ما يلز له في الدنيا عيش. ما يلز له في الدنيا عيش فالله. والله الذي لا اله غيره. ما يلز له في الدنيا عيش. بعض السلف كان يقول والله لقد سئمت الحياة. حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته سوقا لله سوقا الى الله وحبا للقائه فقيل له اواثق انت من عملك تتمنى الموت عليه واثق مش يمكن تموت تروح جهنم اواثق انت من عملك قال لا والله ولكني احب الله وحسن ظني به ألا يعذبني أتراه يعذب من أحب اللهم ارجوكنا حفظك يا رب أي والله يا شباب رؤية الجنة أنا عايزك كل ما تفتر عن العمل أو تقع في معصية اسمع الكلام اللي احنا قلنا له أربدا اسمعه في ذكر النار وذكر الجنة اللهم ارجوكنا الجنة يا رب لما تشتاك للجنة تشتاك لها صحيح تحس إن الحيش هنا ولا لها أي قيمة ولا لها أي لذة ولا لها أي متعة ولا لها أي وجود ولا لها أي وجود إنما الحياة الحقيقية الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الحقيقية إن سألت إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحصب والحشب عمرك ما تلاقي شجرة سقها خسر ولا حطر. انما على ظن ساق ذهب. وان سألت عن ثمرها. الثمر بقى. هنأكل ايه يا جماعة هناك? في تفاح? ها? في تفاح هناك? اوه. ثمر الجنة كما وصف حبيبك محمد. صل عليه? صلى الله عليه وسلم. اللي ينو من الزبد. ما تعرفش انت الزبت البلدي اللي انت كان جدك زمان وزدك بيأكلوه دلوقتي ما تسمعش عنه خلاص ابتلوك بالزبدة الصافرة اللي بتاعة الاسعاعات الزرية الله العافية عشان كده بقولك لما تقرأ وصف الجنة ولما تتأمل وصف الجنة هتحس ان الدنيا كئيبة كئيبة مش حسك مش انت تعيش حقيقة في الجنة. الزبد البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من الاربة كده ثم انت تقصم منه حتتين كده بايدك تكون لططين. دا لو حصل او كان بيحصل نعم سمار الجنة اليا من الزبد واحلى من العسل اليا من الزبد واحلى من العسل حتى جاء في بعض الاحاديث ان شرابها مع كل رشفة طعم وفاكهتها مع كل قطعة لذة. في بعض الاحيان تمسك للتفاحة جده وتأكل تقوم اصمتين ثلاثة اربعة وتزة. طعم مكرر في الجنة لا. ما فيش شكرار. تقوم اصمم الله اكبر جميلة لذيذة. اللي بعدها اطعم منها. ايه اللي بعدها? ده الازي كمان. ده اللي بعدها? ايه ده? ده احنا هنفضل ناكل بقى. اه ما انا قلت لك قبل كده. اصلحنا في الجنة. هنبقى تنابلة ربنا. مش فيه تنابلة السلطان? شغلتهم يأكلوا يناموا كذلك نحن في الجنة هتأكل وتشرب وتجامع وتنام. حتى ما فيش نوم. الا اذا استهيت. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. انت سمعت الاية دي قبل كده عمرك? لهم فيها ما ايه? ما يشاءون كل اللي نفسك فيه خالدين ابدا. يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يدورك. ابدا كان على ربك وعدا مسؤولا. واحد من الله تسألوا عليه. لما تستهي حاجة وما تلقى يا رب انت مسؤولت لنا. كان على ربك او عدم مسؤولة في الدين فيعطيك الى الابد بذلك انا اتعجب من خيبة اللي يبيع الجنة دي قل ابد بشهوة ساعة ولزة لحظة عبيد صح خايف ما يدري ان سألت عن تمرها فامثال القلال مش السمرة التفاحة اللي هي قد كده ولا التناية اللي قد كده ولا البرتقان اللي قد كده لا لا لا لا ولا الموزة اللي قد كده لا وانما كالقلال لانك يوميها هتبقى انت اتنين متر طول في تمنتشر متر عرض طولك وعرضك ستون زراعا في السماء في عرض ستة ازرع طول عرض عشان كده تبقى الثمرة قديه مثل الخلال وان سألت عن ورقها فمنه حولى الاهل الجنة شوف العجيبة من عجائب الجنة دي عايز الجنة يا رب ارزخنا الجنة يا رب عايز الجنة والله ده الجنة يقولك ايه ان كل انسان في قصره بيت قصر والقصر جوا منه بيت وحول القصر اشجار. هذه الاشجار ورقها حللو. الجلبية اللي انت بتلبسها البذلة بتيجي من اين? السجرة الورق بتاعها يبقى هو القميص بتاعك. الله اكل شوف الجمال. وطبعا لان السجرة بتاعتك عارفة عارفة مقاسك. هتطلع لك اللي انت عايزه فتروح لشجرة المرز شجرة الطلح تقوم تطلع لك شكل معين من الملابس وشجرة التفاح حاجة تانية وشجرة المنجة حاجة تلتة وحاجة ربع وحاجة خمسة كما تساء وان سألت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل وان اسألت عن انهارها فانهار من ماء غير آسل وانهار من لبن لم يتغير طعم ونار من خمر لذة للشاربين ونار من عسل المصافة ان سألت عن الطعام ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ان سألت عن شربهم التسنيم والزنجبيل والكافور وخمر لذة للشارب ان سألت عن الانية فانية الزهب والفضة في صفاء القواريس اسمع ربك يقول ايه? نعوذ بالله من الفضاء. يطاف عليهم بانية من فضة واين? واكواب واكواب ايه? قدروها تقدير واكواب كانت قواريرا واكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقدير. شوف وصف الاكواب كبايا من فضة شوف ربك يقول ايه? واكواب كانت قوارير. القارورة لا تطلق الا على الزجاج. الزجاج فكره هو الذي يقال له قارور. ابنوا القوارير من فضة. الزجاج من فضة? يقولوا اهلا. هي فضة في صفاء الزجاج. فضة صفية جدا جدا لدرجة انها تبين اللي قواها زي الازاز. فضة زي الازاز. صنع الله. ده مين اللي صنع? الذي اتقن كل شيء. سبحانه. هي الداب هي الفضة في صفاء القوارير. وان سألت عن سعة الابواب ما بين المصراعين مسيرة الاربعين من الاعوام. ان سألت عن تصبيق الرياح للاشجار. النهاردة بعض العبايط والجهال يسمع اغاني ويسمع موسيقى ويكتب على ربنا ويقول حلال والرسول يقول يأتين على امتي اقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف فالمعازف حرام وكما سمع ان اهل الجنة يستمتعوا بالزهب والفضة وهو على المسلمين حرام في الدنيا يستمتعوا بالحرير والديباج وهو على المسلمين حرام في الدنيا يستمتع بالخمر وهي على المسلمين حرام في الدنيا وكلها حلال لهم في الآخرة كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في الجنة بس يا ترى مين اللي هيعزف في الجنة تألف لك العداد بحاجة تانية خالص ده الشجر اغصانه اغصان ايه اغصان مرسومة في خطوط معينة. واتجاهات تامة. فحين تسور الرياح من بين هذه الاغصام ومع حركة الاوراق يصل احلى نغم يهز القلوب. اللهم انسقنا الجنة يا رب. لمتعة يا خالص تشعر بالطرب حين تسمع تصفيق الرياح. تصفيق الرياح في اوراق الاشجار وما بين الفروع شئ جميل متعا ضيفة متع حقيقي الجنة يا ولد وان سألت عن ظل الجنة ففيها شجرة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها مئة عام تالي ابطار وان سألت عن سعة الجنة عرضها كعرض كعرض السماء والارض يسيروا اقل واحد في ملكه على سرير بين قصوره وبساتينه مسيرة الف عام يوم تدخل الجنة انت ناوي ها يا رب انسوكنا الجنة يا رب اللهم اجمعنا في الجنة يا رب حين ندخل الجنة اقل واحد يقول كده في يوم من الايام وسبق ان ضربت لكم او قضلت عليكم حديث اخر رجل يصل للجنة اذا دخلت الجنة وان احبزت اقل الموت اقل حاجة تقوم تقول في يوم من الايام كده ما انت شايت كل شوية دخل عليك واحدة انت مين تقول لك انا خداما من الخدم بتوعك وولد كده من الغلمان المخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلوها منصورا داخل عليك انت مين يا ولد يقول لك انا خدم من الخدم بتوعك وتفاجأ بمالكة جمال جدا دخل عليك انت مين؟ تقوم تقول له ده انا زوجة من زوجاتك الحور الحين اللي انت نسينا تشتاق يقوم كده تقول لك انا عايز ابص على الجنة بتاعتي دي الملك بتاعي ده قديت اشوف الناس اللي همش تمس فيسعى بك سريرك السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده متجع متكئ وتقول لي السرير. لف اتمشأ فيخرج السرير يتمشأ بك في ملكك يا مؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين يا مسكين يلي سأيتك النهار ده اثنين متر في ثلاثة متر يوم تدخل الجنة اللهم انزخنا الجنة يا رب وعجل لنا بها على التوحيد الخالص يا رب يوم تدخل الجنة هتقولي السرير يالله ها وريني الملك بتاعي كده يقوم السرير يطلع ويفضل يلف بيه في الجنة تحت الاشجار وحول القصور وبين الانهار وفي وسط الحيون ووسط الخدام الف سنة الف سنة الف سنة ان سألت عن خيمة من خيامي بعض الناس يقول لك انا احب بعيش عيشة كليتك قديمة كنا فيها كده لمحة فنية يقوم يطلب خيمة يوم ربنا يحمل له خيمة من ايه خيمة من درة واحدة مجوفة سعتها من الداخل ستون ميلة يعني تمانين تسعين كيلو زي من هنا دي بس ايه دي خيمة لك فيها سبعين زوجة كل زوجة على سرير لا ترى احدهن الاخرى ياللي مشتى تتزوج ما تستعجلش اقص للجنة وانت هناك هات بس تسبح بس تسبح كما قلت لكم قبل ذلك اصحاب الجنة مسغولون كما قال الله تعالى في سغول في ايه سغول فاكهون هم واسواجهم في ظلال على الارائك متكئون هو ده الشغل هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون وان سألت عن علاليها العلالي لا ولا اللي احنا بنونا عليها بقى الصرفة او البلكونة بس مش البلكونة بتاعتنا اللي هي نص متر فيه. لا وانما البراندة الصرفة البلكون الوزع الإطلالة دي نسمى في لغة العرب علالي إذا سألت عن العلالي والجواسق فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار يا رب ارزقنا الجنة يا رب غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار إن سألت عن ارتفاع الجنة فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفض الذي لا تكاد تناله الابصار فهزى بيتك في الجنة ينسى الله ان سألت عن الملابس فهي الحرير والذهب وان سألت عن الفراش فبطائنها من استبرق بطائنها من استبرق زي ما قلت لكم قبل كده لما كان الناس فقر يوم يعمل ايه وشي اللي من بفتة والظهر من دمور لما غيني سويا فأيام لي الوشي ستان والظهر بافتا البطانة اللي هي محجوبة لما هي يعمل المرتبة يبقى من جوة دمور ومن بر يود ولا ستان ولا اي وماشى غالية لكن البطانة وماشى اي كلامة هم حد الشايف اما المؤمن في الجنة البطانة استبرق البطانة حرير فما بانك بقى الفرشي بقى ايه لم يذكر لم يذكر بطائنها من استبرق إن سألت عن الأرائك فإنك تجد الأسرة والحجال مزررة بأزرار الزهب ما فيها فروج ولا خلاف إن سألت عن وجوه أهلها اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة إن سألت عن وجوه أهلها وحسهم فكلهم على صورة القمر ليلة البدر إن سألت عن سنهم فكلهم ابناء سلاثة وثلاثين ان سألت عن الغناء والسماع فالحور العين الحور العين نحن المقيمات فلا نضعن نحن الطيبات فلا نبأس نحن نحن قاعدين يغنوا لك الحور العين واحلى من هذا سماع الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم واعلى من هذا سمعوا الانبياء. لو التقينا في الجنة يا شباب اللهم ازوغنا الجنة يا رب. واجمع جمعنا هذا كما هو في الجنة. لو التقينا في الجنة نتواعد ان يحدثنا النبي محمد. يا الباقي صلى الله عليه وسلم تسفع منه? ابت. ونسمع بقى سيدنا ابراهيم حدثنا يا خليل الله. وتسمع سيدنا نوح. عن قصة الدعوة مع قوم عمل ايه? وتسمع سيد نهوت وتسمع شعايف خطيب الانبياء سماع مجالس حلم رباني حبيثي تسمع داود وقد اتي مزامير اذا تلت زبور كانت الجبال تأوب معه يا جبال اوبي معه والطيف اللهم ارزخنا الجنة يا رب اعلى من هذا وذاك ان تسمع كلام الله ان تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد وسيأتي معنا وصف سك الجنة بقى انا خراس مش قادر قلبي هيتفطط نؤجل للقاء القادم ان شاء الله سأعطم تروح يوم المزيد لكن اختطع منه حتى وحده بشرة يحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم احد في يوم المزيد الا وسيحاضره ربه محاضرة فيقول اي فل ربنا هيقربك كده منه ويقول لك اي فل ايوة يا فل يقولون فل ترخيم فلان يعني يا فلان بس بيدلعه ايوة يا فل اي فل فيذكره غ... ببعض غدراته في الدنيا. زي اما شهرت مع ابوك كده ولله المسأل الاعلى. وانت راجل كبير كده معما خلفت وتقول جنب ابوك ويقول لك ساكر يا ولا لما كنت زمان كنت تعيد صغير كده وعملت مش عارفين وانت تكسف كده. ايو ايو ايو. هكذا ما الله جل جلاله ايفل يذكره بغدراته في الدنيا فيقول ربي الم تسترني وتغفر لي وترحمني فيقول الله نعم برحمتي بلغت ما بلغت يا رب من سخن الجنة يا رب ان سألت عن مطاياهم هنركب ايه يا جماعة في الجنة في مرسيدس هناك في سفر ليه في رولز رايس لهم فيها ما تشتهيه الامر وتلد الأعين اللي نفسك فيها تلقي وزيادة وزيادة وإلا فهناك نجائب تسير بك حيث شئت أين شئت وكيف شئت وإن سألت عن حليهم فحليهم أساول الزهب واللؤلؤ على الرؤوس التيجان اللهم ارزخنا تاج الكرامة وحلنا بحلة الكرامة اللهم ارزخنا الجنة يا رب واجمح جمعنا هذا كما هو في الجنة